ام الحسن او ام كلثو واللقب هو ما اشعر برفعة مسماه او ضعته الرشيد المأمون الجاحظ بطة قفة كرز مثل هذه الالقاب اسم وهو ما ليس كنيا او لقب مثل سليمان والحسن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 حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب وذي اسم اشاره مبني على الكسر فهذا مكون من هاء التنبيه وذي ذ للمذكر وذي للمؤنث وذان وتان واولات يبقى المفردة المؤنثة هذه واتبعوا في هذه الدنيا لعنة طيب هذه ايه كمان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 ايه ذان هذان خصمان فنقول خصم ولا نقول خصم خصم هذان خصمان فما نقولش ايه ده جايه من الخصم جايه من مين من الخصم هذان خصمان طيب مين يعرب هذان الهاء برده للتنبيه وذان اسم اشاره مرفوع وعلامه رفعه الالف لانه ملحق ب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 تودعونا لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل يقول ان هذا رزقنا يبقى هذا رزقنا طيب اذا استخدم في الاشاره للمفرد المذكر هذا وللمفرد هذه وللمثنى المذكر هذان وللمثنى المؤنث هاتان وللجمع من نوعيه ها اولى تتكون من ايه الهاء واسم الاشاره الهاء للتنبيه والذا اسم اشاره هنا هنا القاهره هنا القاهره نعرفها ازاي اسم اشاره هنا القاهره طب فكروا فيها المره الجايه عندي هنا للمكان القريب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 التي اسم موصول والجمله التي تلي اسمها جمله صله الموصول يقول اكتب معاكم الذي للمفرد المذكر مختلف ممكن عن 16 ساكتب قديم هذا ده قديم بس هو هو ما الذي رافق النبي عليه السلام في الهجره ابو بكر الذي رافق النبي عليه السلام في الهجره ابو بكر الصديق طيب اين الكنيه في هذا المثال ابو بكر واين اللقب الصديق طيب هل يجوز تقديم اللقب الكنيه على اللقب يا جوز طب هل يا جوز تقديم اللقب على الكنيه جالس طيب ابو بكر كنيته والصديق لقبه ما اسمه اسمه ايه سيدنا ابو بكر ده اسمه ايه عبد الله بن ايه ابن ايه عبد الله بن عثمان ابن عامر عبد الله بن عثمان ابن عامر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 سيدنا ابو بكر في اتفاق تام بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر الا تسمع ما يقول صاحبك ماذا يقول يزعم انه اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى هو ما حضرش الكلام ولا سمع قال ان كان قالها فقد صدق وفي صلح الحديبيه لما راح له سيدنا عمر قال له يا ابا بكر اليسنا على الحق قال له بلى قال ليس على الباطل قال له بلى قال فلما فلما نضع الدنيا تفيدنا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 تعمل مشكله كبيره وتطلع بمشكله عشان تروح تصلي يبقى راح تعمل ايه وقفت الى جانب الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا يخذلك الله ابدا انك لا تصل الراهم وتكسي المعدوم وتكرم الضيف وتعين على نوائب الحق معركه بدر هي المعركه التي هزت كيان قريش كانت سنه كام كانت سنه 2 هجريه اخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيها بمشوره من الحباب بن المنذر في اي المواقف قال له يا رسول الله هذا منزلا انزلك الله اياه فلا متقدم لنا عنه ولا متاخر واحد ان سمعنا وطعنا ان هو الحرب والمكر والخديعه قال بل هو الحرب والمكر والخديعه خلاص ان له رياخ وكان رايه هو الصواب وفي هذه الغزوه اثبت الصحابه رضي الله عنهم مدى حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صل حبل من شئت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 الف جائع واتخذ لنفسك خاتما من حديث اكتب عليه رحم الله امرأا اعرف قدر نفسه دول الناس اللي اناخوا برحالين في الجنة الرافدان اللذان يجريان في العراق هما دجلة والفراد يبقى عندي الذي للمفرد المذكر والتي للمفردة المؤنثة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 الذين لجمع الذكور ان الله يدافع عن الذين امن وعند بعد ذلك اللاتي او ال لجمع الاناث اللاتي ظفرنا بجوائز الدوله لهن انتاج ادبي وعلمي رائع ال لاتي ظفرنا بجوائز الدوله لهن انتاج ادبي وعلمي رائع يبقى عندي الاسماء الموصوله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 ان امهاتهم الا اللائي ولدنه ادلائي وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم اه الاثنين شبه بعض والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاح انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر فين اسم الموصول هنا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 اطمئنوا الى من يصدقان او تصدقان النصح ده ايه ف سنه بينا وعيه اطمئنوا الى من يصدقون او يصدقنا النصح جمع مذكر جمع وانت يبقى من لمين للعاقل وما لغير العاقل نشرت الصحيفه ما نقلت لها من نبأ فين الاسم الموصول ما وما نقلت لها من انباء تبديل الايه للجمع ونشرت المجله ما كتبت لها من قصه او ما كتبت لها من قصتين او ما كتبت لها من قصص يبقى هنا مفرد ومثنى وايه وجمع اذا الاسم الموصول الذي والتي والذان واللتان والذين واللائي او اللاتي ومن للعاقل وما لغير العاقل خلاص طيب نرجع لاسماء الاشاره اسماء الاشاره هذا هذه هذان هاتان هؤلاء هذا للمفرد المذكر وهذه للمفرد المؤنث وهذان للمثنى المذكر وهاتان مثنى المؤنث وهؤلاء للجمع بنوعيه الاسم الموصول الذي للمفرد المذكر والتي للمفردة المؤنثة واللذان للمثنى المذكر واللتان مثنى المؤنث والذين لجمع الذكور اللاتي او اللائي لجمع الاناث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 ن طيب يقول قد يحذف العائد اذا فهم مع حلفي اقول العائد المحذوف قد يكون مرفوع او منصوب او مجرور مثال للعائد المرفوع ثم لننزعن منهم ايهم اشد من كل شيعتين ايهم اشد ايهم اسم الموصول اي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 اللتان الذين اللاقي او اللاتي دي اسمها اسماء موصوله الجمله اللي تيجي بعدها على طول بنسميها صله الموصول صله الموصول جمله يشترط فيها شرطين ان تكون خبريه يا اثنين ان تشتمل على عائد الضمير ده هو الايه هو العائد عندي بعد ذلك المعرف ب ال كل اللي احنا بنتكلم عليه ده تحته عنوان المعارف المعارف المعرف ب ال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 كلمه رحله نكره ولا معرفه وكانت الرحله صارت بدخول الايه الالف واللام انشئت في البلاد مصانع كثيره وانشئت في البلاد مصانع كثيره كلمه مصانع نكره ولا معرفه نكره وكان لهذه المصانع اثرها في النهضه الاقتصاديه يبقى عرفت فين بال يبقى عندي المعارف ضمير وعلم واسم اشاره ومعرف بايه والمعرف بال عندي بعد ذلك المضاف الى معرفه يقول المضاف الى معرفه هو اسم نكره اكتسب التعريف من اضافته لاحدى المعارف مثل نيلنا من اطول انهار العالم فين النكره نيل اضيف اليها الايه الضمير فعرفت بالايه بالضمير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 ضمي ورساله اضيفت الى علم بناء هذه القصيده فني بناء هذه القصيده فني كلمه بناء نكره ولا معرفه اكتسبت التعريف بالاشاره اكتسبت التعريف بالاشاره طيب سياستنا مسالمه من يسالمنا سياستنا مسالمه من يسالمنا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 معرف ب ال مضاف لمعرفه معرفه بالنداء يبقى المعارف كام اللي هو قالهم دلوقتي 6 هما 7 6 مين يقولهم الضمير الاول ابد ابدا زي ما بدا الضمير الضمير هو ايه الاول الضمير زي ذا التي صلى على النبي صلى على النبي الضمير ما دل على متكلم مخاطب غائب متكلم أنا ونحن مخاطب أنت،, أنت أنت أنتما أنتم أنتن غائب هو فيه هو هي هما هم هن الضمائر دي اسمه ضمائر رافع ضمائر رافع منفصلة ضمائر منفصل يعني ايه ضمائر منفصل؟ ها هو ما يستقل بنفسه الضمير المنفصل ما يستقل بنفسه يجي يجي لوحده كده زي الضمائر اللي احنا قلناها ال12 دول وبينقسم الضمير المنفصل لقسمين مرفوع المحل ومنصوب المحل مرفوع المحل 12 ضمير اللي احنا قلناهم والمنصوب 12 متاخدين منهم برده اللي هم مين اياي وايانا واياه